كان يوم مطر البغبغان جوا القفص طلع لسانه العصفورين فوق الشجر خليكوا صيجين العناد العش قعد وخسرته وياه الولاد لما انفجر هو انت حمل السيل ولا حمل المطر كان فيها ايه لو تعملوا زي وتقولوا زي ما يقول البشر ردوا عليه العصفرين لو على الولاد البطن والادة والعش مهما يجيد صخر الجبل عناجيد نفرشها سجادة وانت اللي فرحان بالجفص أصلك جفص كتم الهوى جواك ونسوك إن ما بين الحياة والموت نفس